وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَيْنَا بِهِ الظَّمْأَ وَبِهِ ثَمَّرَتْ بِهِ أَكْمَامًا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَيْنَا بِهِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة فأنشأنا لكم فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ قُورِ سَيْنَاءَ هُنَّ وَصِبْغٌ لِلآكِلِينَ وَشَجَرٌ تَخْرُجُ مِنْ قُورِ سَيْنَاءَ أَتَانَ بُثُّ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٌ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون نشتيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون وعليها وعلى وَلْكِِ تُثمَنُوا وَلَقَدَ أَسَل النَّانُ حَن إِلَ قَوْمِهِي فَقَالَ يَا قَوْمْ يعَبُدُ اللَّه مَالَكُمْ مِنْ إلَِ غَيُرُح وَلََقَلََ أَسَ نُوش حَنْ إِ فلا تستفول فلا تستفول فقال الملأ الذين كفوا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم افن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 فتربصوا به حتى حين إنه وإن لا رجل به إنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فارت فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ إِنَّ لَنَسْفَقَ عَلَيْهِمْ قَوْلُ الْأُمِّ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا